بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م الله لا اله الا هو الحي القيوم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 لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات